ما الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ودفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى